وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه تحكم بينهم بما انزل الله تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم مما جاءك من الحق لكل جننا منكم شرعتا ومنهاجا لكل جعلنكم شريعا والاهجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يجر وكم فيما اتاكم ولمشاء حسب نجا لكم امه واحدة ولكن يفرقكم ما سفت تستر كل إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم